مين؟ موني؟ ايوة موني مم خير يا فندم. ما يبقاش دم مفتيل بقى اركب نروح فيه؟ عاوزك في موضوع مهم جدا بخصوص ايه ان شاء الله؟ <تصفيق> لا لا لا مادام خاص بنوها يبقى مش عاوز اعرف حاجة يعني ايه؟ يعني زي ما بقولك كده بعدين بعدين عشان مش فاضي دلوقتي انا عندي مشوار مهم دلوقتي يا خلاص أكلمي. شغال؟ شغال يا حسن باي باي باي مبادر يا بيه ايه انت قاعد كده بلد كتير او لا ايه ديلي ست ساعات دلوقتي ويه الاخبار مفيش حمد مفيش اي حاجة سألت يعني علي لا انت بتكلم عواضين تاريخ في التحريات موسوعة في المراكبة والمتابعة وخبرة في جمع المعلومات خلاص كولومبو ايه ترجع علي دي او لا ها يعتبرها اي حاجة يا سيد المهم دلوقتي ادخل واسال المعلم على صح حمص أصل. طب ليه ما قلت ليش من الأول وقل لك ليه ما فيش أي حاجة جديدة ومفيدة قال لك ايه يعني ما شافوش هديل اسبوعين دلوقتي أسبوعين؟ يعني ايه؟ يعني ما بقاله اسبوعين أسبوعينها ونسيت أقول لك حاجة كمان ايه؟ قال لي انه باين عليه غايب عشان يتجوز مين اللي غايب عشان يتجوز المعلم؟ لا حمص اه؟ هو ايه اللي ايه؟ هو إيه يتجوز ولا الوقت لا. بس المهم حيتجوز مين يا فالح اه, آه، ما عارف. طب المعلم بتاعه ما عارفش ايوة ما يعرفش اه لو اللي في دماغي ده حصل هو ايه اللي في دماغي عسليه. ايه هيتجوز عسليه؟ اه تبوزوبة المرش ده اسكت بسكت, بسكت عوضان كده يبقى خلاص قربنا قوي يلا بينا عوضان على فين مؤتمر كرة الريشة عمر ستة وعشرين سنة محل الميلاد مين تشينتينة عياش المؤهل دبلوم اهواجي وكافاتريات والمهنه اهواجي امم واسمك ايه اسمه حمص انت عاوز تفهمني انك انت لما اتولدت تسموك حمص لا لا هما سموني وائل ولما استويت سموني حمص انت عايز تفهمني ان وائل هي حمص حمص هي وائل ماشي خير يا وائل هي القمشه زوبه ما قلتلكش يا معلم قلتلك لا ايه انا طالب القرب في مين يا لفزوبه عيون القلب زوبه موجه الروح زوبه شق القمر زوبه لهلوبه زوبه طيب كفايه كفايه بقى كره يا معلم أنا بعبر ولو ما مأخذ عن فرحتي اه هتدفع كام يا ما بلاش بقى يا دي بقى قلت لك قول لي يا وائل يا معلم تدفع اه هتدفع كام يا وائل اه اقول لك حاجه خلينا كده نبداها حلاوه في حلاوه على الأقل يبقى لينا طعم في كلامنا وحياتنا وبعدين عشان صورتي ما تتحزش قدام جماعتك جماعتك جماعه ايه اللي بتوعك دول الانيشه زوبه <تصفيق> ايه ده ايه ده هو في إيه؟, <تصفيق> ايه ده ماله ده بيضحك ليه <تصفيق> يا أخ رسائل قولي يا حمس يا عم شوف هذا علي مع أنك غابي ومش فاهم حاجة وحاسس أن آخرتي هتبقى على إيدك أنا معلم شوف حتى مش عاوزنا فالفضلك ما متسربع عارف هذا علي أنت لو عاقل ومتزن كده أنا كنت خليه تكيدك تكتين يا معلم وأقطعه أول ما احس إنها بقت بغباوتك اللي أنت فيها طب قول يا معلمي أعمل إيه بس؟ أعمل إيه؟ أنا كلي إيه؟ أنا كلي كده خلي كل بعيد عنك انت واللي اللي ما يتسمى أو جلبته لي بزكاوتك؟ مين يا معلمة؟ في غيره ولا ايه تقصد مين يا معلم؟ لا يا تخب ومن يوم ما ابتلتني بيه وانا عارف انه هيته تبقى عليلك انت وغلق انا كنت فاكر وابلى هلوبة وبحكم شغله اهواجه يعني قلتها هو ينفع يبقى عين ورجل لينا في المنطقة <تصفيق> عين ورجل لا والله عرفت الرجل والعينة يا سعالي تلميذك همعلمي <تصفيق> ما تقولش كلا هاك ده انا قتلك فيها ليه يا معلم لما يبقى تلميذي زيك كده اقتله وارتاح منه حسالي طب قولي إيه اللي رايحك يا معلمي قولي خليني أطمع في يوم من الأيام إن أقولك إني تدميزك يا معلم فخلصني من سي حمص ده خلص عليه وخلصك منه خالص إيه رايحك يا معلم ينفع كده خلص على مين يا أه حمص غبي مش عاوزين حد يشميننا ريحة يا غبي حد يشم أي ريحه يا معلم ولا حتى الجن الأزرق هيعرف له بقول لك مش عاوز ألم أنا مش نارس وحات أبوك اللي علمه الغلط أنا بصراحة العملية اللي أنا علاقة هدلوقت هتبقى آخر عملية يعني يا معلم؟ يعني عملية الفلوس دي هتبقى آخر عملية هتوب يا معلم؟ هتوب؟ فعل الله ولا فعلك طب يا فطمنا معلمي يعني هتعتزل يعني؟ لا ههاجل هتهاجل؟ هتهاجل فين يا معلم؟ جنوب أفريكا يا لامواجل يا <تصفيق> حسن يا كابتن حسن يا حسن يا حسن واحد عاوزك يعني ايه واحد عاوزني يعني واحد عايزك في التلفون انت مش مدير اعمال يا بني ادم انت مش تشوف مين وتعرف مين اللي عاوزني وفي ايه وليه الله ايوه صح يعني اقول له ايه تقول له انت مين وعاوز ايه وتعرف ايه يا راجل زبطني شويه ايوه صح صح الو حضرتك مين مين يا عظيم مين اسمه ايه استنى بس ايه بتقول ايه اسمك عجميه عجمه ايوه عاجمية خلاص خلاص تفضل يا بيه تفضل احنا نهرق ولا ايه لو مش مصدقني خد اسال بنفسك هه؟ مين الو انت مين انت انا عسليه عسليه بالامانه في التمام عملت ايه ولا مؤاخذه يا معلم عسليه خلص حمصتهولك وقشرتهولك وباع الاكل على طول حمص مستنيك عسل حمامه شوفي عمرو ما هو لازم تبقى فاهم ان ما فيش علاقة حب بتحصل كده في يوم وليلة؟ طب يا سنا ولو حصلت فعلا تبقى مش بحق وحقيقي. مش ممكن تكون انت فتاة الاحلام اللي موجودة جوايا بجد. ايه ايه مش فهمة؟ أفهمك. بالعكس انا فهمة أو بس فتاة احلامك دي كلمة كبيرة قوي وكتير علي. ما فيش حاجة تقترب عليك. لا ما تحاولش تفهمني انك عرفتني وتأكدت مني لدرجة انك شايفني فتاة أحلام مهما كان أنا مش هصدقك برضو يا عم. طبعا مليبي عشان تصدقيني تحب اثرخ بعلو حسي واقول لكل كل الناس بحبك بحبك يا سناء والله بقى انت حر قول اللي انت عاوزه وشوف مين اللي هيسمعك كده طيب وادي كل الناس قدامهم هم. انا بحبك يا سناء بحبك يا سناء بحبك يا سناء بس بس ده مجنون ده ولا ايه سمعتي لا مش سمعت ايه سكت ليه مين حسن ايه مالك مش على بعضك ليه وعلى بعضي ولا مش على بعضي. ده يهمك في ايه ياه والله صوتك عالي يا سناء ماشي انس انك تعرفيني وانسى ان عرفك وانسى العيش والملح يا سناء انس البلد والجميزة والساقية وانسى ابوك يا عم حامد وانسى حسن حسن عناب انس كل اللي انت عوزها انت حرة يمكن يمكن دي تكون حاجة سهلة بالنسبة لك. انما اللي ما تعرفهوش ان حسن عناب ما بيعرفش ينسى يا سناء حسن حسن كده حاف بص لصوابع ايديك قبل ما تندهلي بص لايديك وانت تعرف انت بتكلم مين ياض مش محتاجه بص للايدي ولا لصوابعي انا بس يا حسن عاوز اقترح ان ايه سكت ليه مش كنت عايز تقترح دلوقتي ما تقترح مش متخيل اني ممكن اقترح وانت بتتكلم معايا بالشكل ده لا اتفضل اقترح يا سيدي وبراحتك خد نفسك وعد عد من واحد لثلاثه وبعدين ابتدي اقترح الحكه مش محتاجه نفس ولا عد ماشي. هتمل آخر الاخر بقى واقترح يلا انا عاوز اتجوز سناء <تصفيق> طبعا حقك يعني ايه حقه يا حسن انا بتكلم مع الراجل دلوقتي يا ست هانم لا الموضوع ده يخصني انا اسمع اقتراحه الاول وبعدين بقى ابقى افكر اسمعك واسمع اقتراحك ولا ما اسمعوش تفضل. لا أنا لازم أفهم يعني إيه حقه يا حسن؟ مش هو اللي اكتشفك وعمل منك نجم مدبيرة في سماء القاهرة والمحافظات الأخرى والناس بقوا يشاوروا عليك في الشوارع ده غير إنك هتلعب بالفلوس بعد كده لعب يبقى حقه ولا مش حقه يا بنت حامد لا واضح إنك في مدينة غلط من أيامك اكتشفت غيرها ما جوستهم ليه؟ لأنهم كانوا سهلين قوي وعشان سهلين يبقى حاجة ببلاش كده بس أنا عندي سؤال يعني ونها صنعام لا لا لا لا لا لا يا حسن لا لحد نهى واسال نفسك انت عنها وطي صوتك وانت بتكلمي تفضل وادي قاعده يا حسن يا كابتن حسن جايه عوضين. يا استاذ حسن احنا مش هنتكلم ولا ايه للاسف اكتشفت ان حمص اهم منك ومنك يا بنت حامد سلام قلت حاجة يا معلم على السريع انت كنت عاوز تقول حاجه اما انا خلاص قلت كل حاجة عاوز صرف ايه تاني يا معلم مش انا اللي عاوز ارحمني ارحمني وسلمني الاقرب اسمه بليسا معلم وبيدك خلصت منك ومن باتش زوبه جرايه صحن حمص وانا كنت قننت في كاز التزوبه انا كنت عاوز اتجوزك انت لسه بتقولها هتقول يا ولد اقول بس يا معلم انا بقول حقيقه اللي هي ايه بقى انا كنت عاوز اتجوزها وانا ده هو انت مش ابوها أوه. ابويا ده ايه يا الدلعادي ده خطيبي ده